بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى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 ما استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفير أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم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 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي ضَلَالٍ جَلِيلٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذي المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إن ناموقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا القول مني ولكن حقا القول مني لا ام لانجنا مما من الجنه والناس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 وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم قوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ُخْفِيَ لَهُم ي قُروَةِ أَعيون جَزَ جَزَأَمْ بِمَا كَوا يَعملُ أَفَمَنْ كََ مُؤمنِنَ كَمَنْ كََ فَاسِق لا يَسْتَون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 تقمون. وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَاهُ مِنْهُمْ أَئِمْ مَتَايِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَدَّرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 إما نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح؟